بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين ليس لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ أُجُوعٍ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٍ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف نصبت والى الارض كيف فطيحت فذكر ان ما انتم